مُنْذُرَ اللَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُذِّبْنَا مَنْ طَغَى وَآتَيْنَا الفضل المبين وحشر لتليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت لملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان وجنوده لا يحقمن نَكُونُ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِ ذَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ علي وعلي ان تغير ان احمل صالحا ترضاه وان احمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ذا وذبن انه عذاب شديدا اولى اذبحنه اولى اذبحنه او لا ياتيني في سرقاني مزيد امكث سنور بعد فقال بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقيب